ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كأنوا يحذرون وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين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 قال لأهلهم كذو إني آنستنا را لعل آتيكم منها بخبر أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما أتاهنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين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 فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أي يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتَّبَعَكُمَا الغالبون فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلهين غيري فأوقد لي ياها من على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين.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 وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أُوتِي مثل ما أُوتِي موسى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 وإذا يتلى عليه قالوا آمنا به انه الحق من ربنا اننا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومن رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ لَّئِن كُنَّا لَاهْتَدَيْنَا مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وقالوا إن تبع الهدى ما كانوا تخطف من أرضنا أو لمن مكّل لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة وكنا نحن الوارفين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلوا عليهم يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاكُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَأْمُرُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورأوا لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادهم فيقول ماذا أجمت المرسلين فعميت عليهم الأباء ويوم إذن فهم لا يتسألون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا مدم إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من, وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتلوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَبَتَغِي فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْلَأْ صِيْبَكَ مِنَ الْدُّنْيَا وَأَحْسِنُ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عذل بهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليتلنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئه ينصر له من, فئة من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون وان كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عنوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسن فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملوا السيئات إلا إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد قُرَبِي أعلم من جاء بالهداه وَمَنْ تُوحِي ظَلَالَ النُّبِيِّنَ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إلَيْكَ الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّظِيرَ لِلْكَافِرِينَ